بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما جزنا عليك قرؤانا لتشقى للميض فذي لم من خلق الارض السماوات للعلو قاذ الارض سماه تلاولا الرحمن على العرش استوى له ما في فَمَا وَقِيتَ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا بَيْنَهُ مَا وَضَعْتَ تَسْتَو وَإِن تَرَ رَبّي الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْنَى الله لا إله إلا هو له الأسناء الحسنى وهل أتاك حديث هُدَى فَلَمَّا أَفَاهُ نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَمَرَ رَبُّكَ فَخُلَعَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ سطوة صدق الله العظيم